فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخنوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم